بسم الله الرحمن الرحيم طاق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترعبا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنفق الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 تبكرة وذكرى لكل عبد منيد ونزمنا من السماء الماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وعلينا به بلدة ميسا كذلك القرود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وتمود وعاد وفرعون وإكوى النوط وأصحاب الأيكة وقوم دبع كلهم كذب الرسل فحق عيد أتعينا بالخلق الخلق الأول بل هم في نبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ماتوا وتمسوا به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الثمال قعيد ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء السكرة المرتب حق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاء فكشفنا عنك غطاء فكشف اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديه عتيد ان قيام جهنم كل كفار العليم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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل تلأت وتقول هل من مزيد وعزن فت للمتقين غير بعيد هذا ما توعتون لكل أواب حبيب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 وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أتست منهم ضجّا هم أشد منهم ضجّا فنقضوا في البلادها المحيط إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى سمعه وشيند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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القوج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حسر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار فذكر بالقرآن من يقاط وعن